ش والمص ف ه تاني ايديها و ض م ه ا حتى الثواني من بعدها مش ل ق ي ح ا ج ة مطمناني شئ مستحيل ينساها قلبي ولو ل ي ل ة في بالنا عشره وذكريات وحاجات 懲戒 خلاص مني و يا ريت ب, ب, ب ا ي ح ي ل كل م ن س هفتكرها مهما ش و ف ا بشوفش ر ه ا ا ل و ح ي د اللي م ع ا و ف و ر ت ح ت ن ا ر ه ما تبقى م ع د اللي بينا مكانش ع ا د الحب عاش من يوم لقانا ولسه ح ي ع ش ميت سنه و ح ع ي ش على امل اني يوم اشوف عينيها كل ما انسى هفتكرها مهما اشوف مبشوفش غيرها الوحيده اللي م ع ا و ف و ا ر ت ح ت ن ا عمرها ط ل ما تبقى م ا ي ي اللي بينا مكانش ع ا ن ي さあ、よし 「うわっほらまで ابقى م ع ا ほっ بعاش من يوم لقانا و